إِذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالَ فَجَلَّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِرَأْضِ مِنَّا عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرُ روفع بما تبشرون قالوا البشر كبر الح كيف لا تنق من القانطين قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَالُّونَ قال فَمَا خَطُبُكُمْ يَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ دَرْنَا نَاهِنَا لَمِنَ اللَّوْبِرِين فَلَمَّا جَاءَ كمكمكرون اولبا لجئناك بما كان وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَمْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ تب ي ادبركم ولا يكتفت وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ إِذًا لِّكُلِّ أَمْرٍ أَنَّ وَجَاءَ أَنْذِرُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَال إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُوا واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولن ننهك عن العالمين